وارحمنا اللهم برحمتك إِذَا صرنا إلى مَصَارُ صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور